بسم الله الرحمن الرحيم تدا وكل الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياه ليبلواكم ايكم احسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع الذكر هل ترى من فطور وَمَرْجِعِ الْبَصَرِ كَرَتَيْنِ أَن يُقَلِّبَ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاطِئًا وَهُوَ حَمِيدٌ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا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 تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الغَيْظِ كُلَّمَا أُنْقِيَا فِيهَا فَوجٌ سَأَلُمْ قَذَنَتَهَا أَلَمْ يَئِسْكُمُ النَّذِيرُ رَأَى قَدْ جَاءَ نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ آتُم إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا لا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الَّذِينَ يَخْشَوْنَ عُقُوبَةَ رَبِّهِمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ وَأَكْرُوا قَوْلَكُمْ أَوْ جَهْرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ دَلُونًا فامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ أَأَمِنَ من في السماء أن يخفف بكم الأرض فإذا هي دمور أم أنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نذِير وَلَقَد كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ أَكِيدُ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ ما نمسكهن الا الرحمان انه بكل شيء قدير ام من هذا الذي هو جنذ لكم ينصركم من دون الرحمن إذ الكافرون إلا في غرور أمن أم هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يرزقه يمشي مكبّا على وجهه اهداءا من من يمشي سويا ام من يمشي سويا على عصراط مستقيم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 مَا وَأَمْزُ لَفَتَن سِيءَ وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَنْ مَّعِيَ نَعْمَ الَّذِي أَرْحَمَنَا فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ظُلُمَاتٍ نُبْي